أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 هذا عب فرات وهذا ملح اجد وجعل بينهما بوزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا